انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت الطائفة